الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فهذا هو يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر صفر لعام ثمانين لعام ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف ونحن في شرح هذا الكتاب المبارك المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للإمام مجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى ونحن في كتاب الزكاة قال رحمه الله تعالى باب أمر الساعي أي يعد الماشية حيث ترد الماء وألا يكلفهم حشدها إليه قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه أحمد وفي رواية لأحمد وأبي داود لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما وعملا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد طيب توقفنا عند قول الإمام باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه عقد المؤلف هذا الباب رحمه الله ليبين أن على الساعي أن يغدو إلى أهل الزكوات والأموال وخاصة في جانب المواشي وإنما يأتي أهل المواشي حيث ترد الماء ولا يجب على أهل هذه المواشي أن يأتوا إلى ماذا إلى السعاد هذا ما أراده المؤلف رحمه الله ولذلك عبر ولا يكلفهم حشدها إليه لأنه يريد ماذا أن يعدها ليعرف كم الواجب فيها فلا يلزمه مثلا أن يأتي الساعي في القرية أو أن يأتي في المدينة لا إنما يأتي على ماذا على المياه ومحل ماذا المراعي التي ترعى, ترعى فيها قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم لأن المواشي تجتمع عند ماذا عند محل الماء سواء كان مثلا عينا أو كان بئرا أو كان نهرا أو غيره قال تؤخذ صدقات المسلمين المراد بصدقات المسلمين ماذا زكاته المراد الواجب عليهم من الزكاة القدر الواجب عليهم من الزكاة قال على مياههم أي في ماذا في محل ماذا الماء في محل الماء الذي تريد إليه هذه الماشية رواه أحمد حتى غير الماشية كذلك حتى غير الماشية لو كانت ماذا زروعا وثمارا عندما مثلا أو عند جدول أو نهر أو بئر فما يلزم ماذا ما يلزم رب الزكاة المزكي أن يأتي بها إلى من إلى السعي وإنما يذهب السعي إلى محل ماذا محل الماء لكن الغالب أنه يرد في أي شيء في المواشي الغالب أنه يرد في المواشي من بهيمة الأنعام رواه أحمد والحديث سنده حسن وفيه أسامة بن زيد الليثي متكلم فيه كثيرا وقد حسن الحافظ من حجر هذا الحديث هذا من يعني رأفة الإسلام وتيسيره على أهل الزكاة بأن لا يكلفهم أنهم يأتون إلى ماذا إلى السعاد وفي رواية لأحمد وبي داود لا جلبة لا جلبة أي انتصد أن أن تصدق الماشية في موضعها، لا في موضع ماذا، لا في موضع المص ماذا، المصدق جيد، إنما يؤتى بها ماذا، إنما يؤتى بها في محلها، نعم، لا جنب، لا جنب يعني أن يكون مثلا الساعي في جنب ماذا، في جنب البلد مثلا أو موضع من أوضاع، فلا تجنب إليه، فلا تجنب إليه، يعني لا تجلب ولا تجنب ماذا، ولا تجنب مثلا إليه، وإنما هو الذي يأتي لقبضها، نعم. إذا لا جلب أن تصدق الماشية في موضعها ولا تجلب إلى ماذا إلى الساعي ولا تجلب إلى الساعي لا جنب أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فهو ماذا فنهي عن ذلك والحديثان طب الحديث الثاني رواه أحمد أبو داود والبيهقي والبغوي وسنده حسن وإن كان فيه محمد بن مسحاق وقد عنعنى إلا أنه قد جاء التصريح تحديث في روايه احمد رحمه الله قد جاء في الحديث عن امراد بن حسين عند احمد وابي داود والنسائي وجاء عند الترمذي وابن حبان يبقى السؤال لماذا أورد المؤلف رواية احمد ثم زاد الرواية الاخرى للبيهقي وأحمد وابي داود لماذا زادها ما الفرق بين الروايتين احسنت الثانية في ديارهم والأولى في مياههم والأوسع والأشمل هو ماذا في ديارهم قال لا جنب ولا جلب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم فالساعي قابض الزكاة هو الذي يأتي إلى أرباب ماذا الزكاة على مياههم وفي دورهم ومحالهم فتكون كأن الرواية الأولى ماذا خاصة والثاني عام فأتى بالعام ليبين ذلك نعم الحديث دليل حديث الباب دليل على أن عمال الزكاة يأتون إلى أرباب الأموال في بلادهم ودورهم وعلى مياههم لقبض الزكاة منهم ولا يؤمر صاحب المال المزكي أن يأتي بصدقته إلى بيت المال لما في ذلك من التكليف والمشقة وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث السعات من من يقبضون الصدقة كان يبعثهم ويوزعهم على ماذا على أهل الزكاة ويقبضون ماذا حقه ماذا حق الواجب فيها ثم ترد إلى المستحقين طيب كما أننا نهينا اننا يعني يأتي الساعي إلى, إلى رب المال ويقول ائتي ماذا أتي بالماشية أو أتي بماذا بالصدقة وإنما تأخذ من ديارهم وماذا ومياه طيب كذلك من الفقير فلا يدعى الفقير ويقال له اقبض مثلا الزكاة من هنا فيقول له الساعي تعال إلى مكاني وماذا واخذ حقك لا الأولى ماذا الاولى الذهاب إليه ولا يكلف مشقة ماذا ولا يكلف مشقة ماذا مثلا المحظور فإن فيها ذلا ماذا ذل في إعطائه وذل في ماذا في ذل في, ذل في مجيئه نعم الباب الذي يلي طيب قبل ذلك الشيخ يسأل عن قوله في الباب الذي قبل والجبرانات المقدرة والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع وإلا كانت تلك الجبرانات عبثا المؤلف رحمه الله يقرر أن الواجب في الزكاة إخراج العين ولا يجوز إخراج القيمة لما مررنا بحديث أبي بكر وقلنا أن من عنده مثلا بنت لبون وليس عنده بنت المخاض أو العكس عنده بنت المخاض والواجب عليه بنت اللبون جيد وكذا في الحقة والجذعة قلنا أنه إن نقصت يجب ماذا أن يدفع صاحب الزكاة أن يدفع إما عشرين ماذا درهما أو قبل ذلك شاتيني إن تيسرت أو عشرين درهما فالإمام يقول هذه الجبرانات هذه هي الجبرانات هذه الجبرانات هي ماذا العشرين درهم الشاتين يقول وهذه الجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع لماذا؟ لأن لو, لم لو قال النبي ماذا؟ فمن كانت عنده جذعه جيد ولواجب عليه حقه جيد مثلا طيب فالنبي ما قال يدفع نقد قال ماذا؟ شاتين إن تيسرته وإلا وإلا ماذا؟ عشرين درهما فبدأ بالعين الأعيان ثم انتقل إلى ماذا؟ إلى الأموال، فدل على أن هذا الجبران دليل على أنه لا يجوز إلا دفع ماذا؟ الأعيان ولا يعدل إلى القيمة. واضح شيء؟ نعم. طيب، الباب الذي عليه؟ في هذه النص الأشياء. لو مثلاً يعني كان نفرض أن كان اللي عليه بنت مخاض، وكان الموجود يعني لا هي حقة ولا بنت لبون ممكن جذع فما أكبر مثلا على سبعة. فهل ما يجوز أيضاً يخرجها؟ يجوز أن يخرجها؟ يجوز. لكن ماذا يفعل معه المصدق قابض الزكاة الساعي يدفع له الفرق وهو شاتيني انتسرة يجوز لا لا يخرجها قيمة لا يخرجها عينا يخرج بنت المخاض بنت المخاض وابن اللبون ما جذعة ما لا ما يخرج ما يخرج ما يخرج قيمته؟ لا انا اقصد كل اللي عنده جذع ايه يخرج جذعه ويعطيه المصدق قابض الزكاة يعطيه الفرق قابض الزكاة الآن صاحب, الز... صاحب الزكاة ذهب إلى الساعة لا بس لكن الأولى والأتهم أن من حق, أهل ماذا؟ من حق أهل الزكاة أن يؤتى إليه نعم هذا من لطف الإسلام ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني نعم قال رحمه الله باب سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبر الصدقة اخرجه قال ولي أحمد وابن ماجه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها وعن زيد بن أسلم رضي الله عنه عن أبيه أنه قال, قال, أنه قال لعمر إن في الظهر ناقة عمياء فقال أمن نعم الصدقة أو من نعم الجزية قال أسلم من نعم الجزية وقال ان عليها ميسم الجزية وواه الشافعي. باب السمة المواشي تنوعت عنده عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين جواز ماذا وسم وسمة ماذا المواشي التي هي ماذا التي تقبض في الزكاة سيم يجوز سمتها سواء سواء كانت عند المزكي أو عند قابض الزكاة، سواء كانت عند المزكي او قابض الزكاة. عن أنس قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه لما ولد عبد الله بن أبي طلحة غدا أنس رضي الله عنه به إلى النبي ليحنكه رجع ماذا؟ رجع بركة النبي صلى الله عليه وسلم وليحنكه وليكن أول ما يدخل فيه, فيه ماذا؟ رطبا. كما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب أن يحنك المولود بالشيء الرطب الذي هو التمر وطريقه ماذا طريقة أن أخذ التمر اللين في فيفرك في ماذا يفرك في لثة ماذا المولود لأجل ماذا أن يكون أول ما يستطعمه هو الشيء ماذا الحلو ويضاف إليه كان يحرس الصحابة أن الذي يحنك من هو النبي صلى الله عليه وسلم برجاء بركته صلى الله عليه وسلم. قال فوافيته في يده الميسام الميسام هي الحديدة التي يسم بها الحديدة التي يسم بها أي يعلم بها وهي نظير الخاتم الذي كان يسم به يسم أبول الصدق صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه البخاري ومسلم أحمد وقد أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب وسم الإمام إبلي الصدقة بيده وذكره في كتاب الذبائح النحي عن الوسم في الوجه لاحظوا هذا عام ثم قال ولي أحمد وابن ماجه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في أذنها وهذا عند البخاري فبين لماذا ذكر رواية البخاري الأخرى هذه رواية أحمد أنه في أذنها لأن لا يتوهم أن الوسم كان في الوجه والوسم في الوجه ماذا منهي عنه وإنما وسم النبي السلام في محل ماذا في محل الأذن ثم ذكر حديث زيد بن أسلم أنه قال لعمر إن في الظهر ناقة عميا، فقال من نعم الصدقة أو من نعم الجزية؟ قال أسلم من نعم الجزية أو من نعم الجزية؟ وقال إن عليها ميسم الجزية يعني خاتم الجزية أو علامة ماذا؟ الجزية كان موسوم عليها بوسم ماذا؟ وعلامة أنها من الجزية فكانوا فرقون الصحابة رضي الله عنهم بين ماذا؟ بين غنم أو نعم الجزية ونعم ماذا؟ ونعم الصدقه ونعم الصدقة. والحديث دليل على أن للإمام أن يتخذ ميسما خاتما ليختم به وليس للناس أن يتخذون غيره وإنما ينفرد به من ينفرد به الإمام وهو كالخاتم والحكمة في ذلك تمييز أموال الصدقة وليردها من أخذها ومن التقطها وليعرف يعرفها صاحبها يعني فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلا ليعود في صدقته فإذا ختم عليها ورأها صاحب وعرف أنها ماذا عرف أنه من الصدقة فلا يشتريها لأنه لا يجounter يشتري صدقته وحديث الباب حجه على من كره ماذا الوسم من الحنفية بالميسم فإن الحنفية كره الوسم بالميسم لكن الحديث حج عليه والدليل الحنفي قالوا الدخول في عموم النهي عن المثله فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المثله قالوا فهذا دليل على أنه لا يجوز ماذا؟ لا يجوز الختم أو الميسم على الدواب لكن في حديث النبي هذا ماذا صريح في في جوازه وقد ثبت ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه ودليل على أن هذا الحديث مخصوص من العموم أي عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة كالختان الختام في نوع مثلا جرح الآدمي لكنه مرخص ماذا من عموم النهي ملخص فيه من عموم النهي وجاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الختم في الوجه أو الوسم في الوجه كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وقد وسم على وجهه فقال نعنا الله الذي وسمه لأن في هذا ماذا إذلالا ومهانة لماذا لهذا الحيوان فنها النبي أن تسمى هذه الحيوانات في ماذا في وجوهها وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أن تسمى ماذا في جنبها أو في أذنها أو في ظهرها فلا بأس ولذاك الحديث الآخر قال أنها ماذا؟ أن عليها ميسم الجزية أين كان ميسم الجزية في ظهرها كان ماذا في ظهرها نعم. والحديث الآخر حديث زيد بن أسلم دليل على أن اسم إبنس الجزية أو على أن وسم إبن الجزية كان يفعل في أيام الصحابة كما كان يسم النبي إبن الصدقة والحديث دليل على اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها بنفسه وكذلك من الفوائد جواز إيلام الحيوان للحاجة الوسم فيه إيلام لكنه الحاجة يجوز كذلك من الفوائد قصد أهل الفضل لتحنيك المولود لأجل البركة كما فعل أنس إذ غدا بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكا ماذا ليحنكه النبي صلى الله عليه وسلم جواز تأخير القسمة في الزكاة من أين نستنبط هذه جواز تأخير القسمة في الزكاة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ إبل الصدق عنده فيسيمها لأجل أن لا تختلط بغيرها دل على أن فيها ماذا دل على أن فيها تأخيرا في قسمتها طيب ما الحكمة من التأخير قد يأتي ماذا من هو أحوج قد يأتي من هو أحوج لها وفيه مباشرة أعمال المهنة وترك الاستنابة فيها للرغبة في زيادة الأجر لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يسهم بنفسه وهذا عمل في نوع من المهنة لكنه صلى الله عليه وسلم من حرصه كان يعمل عمل ماذا العمل بيده صلى الله عليه وسلم كل ذلك رغبة في الثواب والاجر وفيه ماذا نفي الكبر نفي الكبر نعم وهذا من تمام من تمام تواضعه صلى الله عليه وسلم فانه كان يقدر أن يامر اصحابه ماذا بان يسموا هذه الحيوانات لكن لما كان صلى الله عليه وسلم من قامته صلى الله عليه وسلم في التواضع وعنايته صلى الله عليه وسلم فانه كان يباشر العمل بيده صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشه كان يكون في مهنتي بمهنة أهله يخيط صلى الله عليه وسلم ويحمل صلى الله عليه وسلم هذا كان دابه صلى الله عليه وآله وسلم نعم, نعم الباب الذي يليه لو كان الوسم الشيخ قطع الوسم بخرق أو قطع لا أن توسم بخرق مثلا شيء في أذنها أو يقطع شيء منها لا إنما الوسم ختم يختم عليها قد يكون أخف من الوسم أحيانا لأن الوسم يحتاج إلى حرارة لأجل أن يبقى نعم. قال رحمه الله أبواب الأصناف الثمانية قال رحمه الله باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا وفي لفظ ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غينا يغنيه ولا يفطن به في فيتصدق عليه ولا يقوم, فيسأل الناس ولا يقوم فيسأل الناس متفق عليهما وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي فقر متقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع رواه أحمد وأبو داود قال رحمه الله وفيه تنبيه على أن الغارم لا يأخذ مع الغني قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصلاة قال رحمه الله وفيه تنبيه على أن الغارمة لا يأخذ مع الغنى قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مره سوي رواه الخمسة إلا ابن ماجه إلا ابن ماجه والنسائي لكنه لهما من حديث أبي هريرة ولأحمد الحديثان وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار ان رجلين اخبراه أنهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسالانه من الصدقه فقلب فيهما البصر وراهما فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه احمد وابو داود والنسائي وقال أحمد هذا أجودها اسنادا قال وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس رواه أحمد وأبو داود قال رحمه الله وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف وإحسان الظن به قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة أنقية فقد الحف رواه أحمد وأبو داود قال وعن سهل بن الحنظرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل وعنده ما يغنيه فإنما, فإنما, فإنما يستكثر من جمر جهنم قالوا يا رسول الله وما يغنيه قال ما يغذيه أو يعشيه رواه أحمد واحتج به وأبو داود وقال يغذيه ويعشيه قال وعن, وعن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوشا في كدوشا في وجهه قالوا يا رسول الله وما غناه قال خمسون درهما أو حسابها من الذهب رواه الخمسة وزاد ابو داود وابن ماجه والترمذي فقال رجل لسفيان إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير فقال سفيان حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد قال باب, و... الأسناف باب الأسناف الثمانية ومراده بالأسناف الثمانية هنا التي جاء ذكرهم ماذا في الآية في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله هم الأصناف الثمانية الذين أوجب الله دفع الزكاة إليهم. فالإمام سياتي الآن رحمه الله ويأخذ كل صنف ويذكر ما ورد فيه من الأحاديث. فقال باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغنى سيبين رحمه الله في هذا الباب من هو الفقير والمسكين الذين تدفع لهما الزكاة ومن وما حكم المساله ما حكم المسألة وما حد الغني الذي ماذا الذي تحرم عليه الزكاة محد الغني الذي تحرم عليه الزكاة قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمر والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان وفي رواية البخاري ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين في الحديث الذي ليس له غنا ويستحي أو لا يسأل الناس إل هذا لفظ البخاري لم يذكره الإمام قال نعيد الحديث ليس المسكين الذي ترد التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان وإن إنما المسكين الذي يتعفف اقرأ إن شئت قول الله لا يسألون الناس إل لكن في البخاري الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنا ويستحي أو لا يسأل الناس إل وفي لفظ الآخر ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان يعني أنه إذا أعطي اللقمة أو الأكلة فإنه ماذا لا يسأل لأنه إنما يحتاج إلى هذه اللقمة وهذه الأكلة والتمرة والتمرتان ولكن المسكين, يعني ولكن المسكين حقيقة الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به لا ينظر إليه ولا يعرف فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس إنما ماذا إنما كما قال الله لا يسألون الناس الحافة فالمسكين أو الفقير كذلك الذي ينبغي أن تدفع إليه الزكاة وماذا هو الذي لا يسأل وليس هو الذي يطوف على الناس ويسألهم ما يقوم به ماذا بطنه ويدفع به جوعه لا إنما المسكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ماذا لا يجد غنى يغنيه لأنه فقره ماذا فقر شديد ولا يفطن به أحد يعرف أنه مسكين فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس وإنما هو داخل في قول الله لا يسألون الناس الحافن يظنهم ماذا يظنهم الناظر أنهم أغنياء لكنهم ماذا لكنهم ذو حاجة ومعنى الحديث المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها ليس هو هذا الطواف الذي يطوف الذي يسأل بل هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ولا يسأل الناس حاجته وليس معنى الحديث نفي أصل المسكنة بل معناه نفي كمال ماذا المسألة. نعم فالمسكين شرعا طيب ما الفرق بين المسكين والفقير ما الفرق بين المسكين والفقير قيل المسكين هو الفقير هذا قول أن المسكين هو الفقير أن المسكين هو الفقير المعنى واحد وإن الله عز وجل إنما أراد أن ينبه إلى تنوعهم أو تسمياتهم وقيل إن الفقير ماذا؟ أشد من المسكين أن الفقير أشد من المسكين وقيل أن المسكين أشد من الفقير واضحها بأقوال ما دليل القائلين بأن الفقير أشد من المسكين لا غير התقدم في العيه. قول الله عز وجل مساكين يعملون ماذا في البحر فهم مساكين ولهم ماذا لهم عملهم لهم دخل فدل على أن الفقير ماذا أخص من المسكين وأحوج ماذا أحوج من المسكين وهذا هو الصحيح أن الفقير هو الذي ماذا؟ أشد حاجة من المسكين أن الفقير أشد حاجة من المسكين فالفقير هو ماذا هو الذي لا يجد ماذا لا يجد يعني غني يغنيه ولا يجد مالا وليس له عمل هذا الفقير اما المسكين فقد يجد المال ويجد العمل لكن لا يكفي لكنه ماذا لا يكفي نعم الشافعي رحمه الله يعني هو الذي يرى ان الفقير اشد حاجه ماذا اشد حاجه من المسكين ليس المسكين قول النبي هل هو المسكين شرعا أم المسكين عرفا المراد ليس المسكين شرعا الناس يتعارفون عن أن المسكين عرفا منه الذي يحتاج الطعام ويحتاج اللقمة أو الأكلة أو الأكلتان لا النبي أراد المسكين شرعا هو ماذا هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له الناس وماذا في الحديث ولا يتفطن الناس فيتصدقون عليه ولا يسأل الناس كما قال الله اقرأوا انشئتم لا يسألون الناس إلحاب. هذا المسكين الذي ينبغي أن أضع صدقتي ماذا فيه نعم إذا اندل حديث أبي هريرة على أن المسكين هو الجامع بين عدم الغنى وعدم تفطن الناس له لما يظن به لأجل تعففه وتطهره وكذلك ظهوره بصورة الغنى من عدم, عدم الحاجة وهو مع هذا مستعف عن السؤال وأن المسكنة إنما تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على الحاجة والحديث دليل على استحباب الحياء في كل الأحوال وحسن الإرشاد لوضع الصدقة وأنه ينبغي على الأبد أن يتحرى في وضعها موضعا شرعيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها في المتعفف الذي لا يلح وفي حديث أبي هريرة دليل، حديث ابي هريره الذي معنا دليل لمن يقول ان الفقير أسوأ حالا من المسكين، وأن المسكين الذي ليس له شيء، لكنه وان المسكين الذي له شيء ولكنه لا يكفي والفقير الذي لا شيء له، ويؤيد قول الله عز وجل، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع أن لهم ماذا؟ مع أن لهم سفينة يعملون فيها نعم. حديث الأنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث المسكين أخرجه البخاري في باب قول الله تعالى ولا يسألون الناس إل ثم ذكر حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي فقر مدقع والمراد الفقير المدقع أي شيء يفضي بصاحبه إلى الدعاء وهي التراب وقيل الأرض التي لا نبات فيها وهو كناية عن ماذا؟ عن سوء حاله كناية عن سوء حاله فقر شديد فقر كأنه ماذا لا يجد إلا, لا يجد إلا التراب لا يجد إلا التراب وقيل هو سوء احتمال الفقر ثم قال أولي بي غرم مفضع أي ذي غرامة أو دين والفظيع الشديد الشنيع الذي جاوز الحد وهو بمعنى فضيع وثقيل وفضيح يعني ان عليه غرامة ودين ماذا شديدا لا يقوى على ماذا على سد فهو الذي تحل له ماذا المساله الثالث او لذي دم موجع اي دم يوجع ماذا يوجع القاتل او اوليائه بان تلزمه الدية وليس لهم ما يؤدون به هذه ماذا هذه الديه هؤلاء الثلاثه الفقير المدقع هذا او الغارم غرامة قال النبي مفضع أو بدم موجع شديد عليه لا يستطيع ماذا لا يستطيع أن يؤدي ديته هو أو أولياؤه فيجوز لهؤلاء الثلاثة أن يسألوا فتحل لهم المسألة هل المراد الحصر لا تحل المسألة إلا لثلاثة هؤلاء أو أنه فقد ذكر النبي نوعا ممن تحل لهم المسألة لا الصح والصواب أنه ليس للحصر وإن كان لفظه دالا على حصب بقوله إلا لثلاثة سيأتي هناك أنواع يجوز لهم من يجوز لهم السؤال في الأحاديث الأخرى لكن هؤلاء تحل لهم المسألة ومعنى تحل لهم المسألة إن حلهم أن يأتوا الناس ويسألونهم ماذا أموالهم ولا ينبغي أن نمنعهم ماذا السؤال فمثلا الذي عليه غرامة من دية أو دين شديد ركيبه من دون تفريط منه فإنه يحل له, له ماذا سؤال الناس ولا يمنع من السؤال لا يمنعه الحاكم ولا يمنعه الناس وكذا الذي عليه فقر مفضع شديد فإنه ماذا فإنه يجوز له يجوز له السؤال وكذلك من عليه دم سواء كان انتبه سواء كان السائل هو القاتل أو ماذا أو أولياءه فقد يكون القاتل محبوسا فهل يجوز لأوليائه أن يسألوا يجوز أن يسألوا إذا كان ماذا إذا كان دما موجعا ولم يجدوا عونا على دية أو قدرة على دفع الدية يجوز لهم؟, يجوز لهم السؤال نعم والحديث دليل على جواز المسألة لهؤلاء الثلاثة وقلنا مفهوم الحصي هنا غير مراد ومقصود بل سيأتي في أحاديث أخرى ما يدل على جواز المسألة لغير هؤلاء الثلاثة وفي الحديث إشارة إلى ذم المسألة إلى ذم المسألة لأنه لم يؤذن في المسألة إلا لمن حالهم ماذا قد سا كامثالي هؤلاء <تصفيق> لا والله هذه الديات التي الآن يعجز الناس أو الدم عنها صار الناس يبالغون فيها ويخرجون بها عن المعتاد المألوف قد يقال الإنسان لا يشرع له أن يذكر يضع زكاته فيها أو صدقته فيها لأن سيزداد انفتاح هذا الباب سيزداد الناس في الطلب ولا يرون أنه لا يعدل قتيلهم أحد فلانا أصبحت مبالغات يعني عجيبة كبيرة نعم <تصفيق> الله يعني ينبغي يكون إنسان فطين حذر في هذا الباب طيب قالوا فيه تنبيه على أن الغارم لا يأخذ من الغناء وهو إن كان الغارم غنياً فلا يأخذ من الصدقة وسيأتي هذا في باب الغارمين سيأتي في باب الغارمين إن شاء الله نعم الشيخ بلى لا في أدلة على دليل سيأتي باب الديات هناك دلة من الآثار تدل على الجواز وأن هذا من الصلح فمن عفا وأصلح قال الصلح على أي شيء يكون لكن الشارع حدد دية لا يجوز النزول عنها فلأولياء الدم ماذا أن يطالبوا بها وليس لغيرهم أن يعطيهم أقل واضح لكن أما الزيادة فالصحيح من أقوال العلم العلمة تجوز لكن الزيادة للمعاصرة الآن فيها مبالقة عظيمة فيها ضرر بالناس بس الله يقينوا وإياكم كل الشر نعم ثم قال رحمه الله وان عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا حديث لا تحل الصدقة أو لا تحل المسألة إلا لحديث لا ترواه أحمد وابو داود واخرج الطيالسي داود طيالسي وابن ماجه والحدث تكلم فيه لكنه حسن وقيل إسناده ضعيف لجهالة حالي أبي بكر الحنفي ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي والحديث صحيح والمعنى أنه لا تجوز الصدقة لغني وهذا صريح وسيأتين من هو الغني بعد قليل إن شاء الله ولا لذي مرة المرة من هو؟ ماذا ما هو العقل ذو مرة فاستوى العقل ذو مرة ذو عقل فاستوى جيد وقيل ذو سوي السوي ما هو قوي العقل صحيح البدن قادر على الكسب فالقوي العقل الذي يفهم صحيح البدن قادر على الكسب لا يجوز له السؤال لا يجوز له السؤال نعم ولذلك انتبه الواحد منا لما ياتيه السائل فينظر قد يكون قوي لكن غير قادر على الكسب لاسباب كثيره قد يكون قادر على الكسب لكنه ضعيف أحيانا قد يكون يجمع الله عليه ماذا؟ ضعف الأقل وضعف الجسد فتحيل له ماذا؟ فتحيل له المسألة فالحقيقة ينبغي الإنسان إذا رأى السائل أن ينتبه لهذه المعاني الشرعية ليس كل سائل يرد وليس كل سائل يترك الله عز وجل يقول: أما السائل فلا تنهر بعض الناس يقول لك هذه آية عامة خلاص فلا تنهر طيب إذا كان أنا أعلم كذبه وأعلم أنه قوي قادر على التكسب أو أعلم أنه عنده كسبا، جيد؟ فينبغي الإنسان ينظر في هذه المعاني الشرعيه قال لا تحل الصدق لغني والمعنى لا تحل الزكاة لمن أعباؤه صحيحة وهو قوي يقدر على الاكتساب بقدر ما يكفيه وعياله وهذا قول الشافعي رحمه الله. لا تحل الصدق لغني ولا لذي مرة سوي. هل المراد الحصر؟ كذلك ليس المراد الحصر كما كما سيأتي إن شاء الله حديث عبد الله بن عمر ثم ذكر حديث عبد الله بن قال لكن لهما جيد من حديث أبي هريرة ليس عن عبد الله بن عمر لهما أي من ماجه والنسائي من حديث أبي هريرة وقد اخرجه كذلك هذا اللفظ الآخر من حديث أبي هريرة بشيبه من أبي شيبة والحاكم وابن زيمة وإسم صحيح ولأحمد الحديثان كل الحديثان في أنه لا تحل الصدقة لغنيين ولا لذي مرة سوي. ثم ذكر حديث الله بن عدي بن خيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن من الصدقة، فقلب فيهما البصر. انظر فتنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته. ورأاهما جلدين، جلدين قويين صلبين، فقال النبي بأسلوبه الحكيم إن شئتما ما ولا حظ. انظر بين الحكمة. ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب كما ذكرنا الذي هو مرة سوي فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه باجتماع هذين طبعا قال العلماء لابد من اجتماع الوصفين وهي القوة والاكتساب القوة والاكتساب قد يكون قوي لكنه لا يستطيع الاكتساب جيد قد يكون يقدر الاكتساب لكنه ليس ليس بالقوي وقال ولا لقوي مكتسب رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال أحمد هذا أجودها إسنادنا حديث عبد الله بن الخيار وصححه النووي وابن عبد الهادي وهو حديث, حديث صحيح هنا حديث, حديث عبد الله بن عمر السابق الذي قال النبي لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي وكذلك هذا الحديث دليل على أن الزكاة والصدقة لا تحل لغني ولا لقوي على الكسب صحيح الودن وقد اختلف العلماء في تعريف ومعنى الغني وحد الغني وسيأتي بيانه فعند الحنفية أن الغنى على ثلاثة أنواع غنى يوجب الزكاة يعني أنه يجب عليه الزكاة وهو من ملك نصاب حولي حولي تام فيجب عليه أن يزكي ما عنده من المال وغنى يحرم صدقة الفطر والأضحية وهو ملك ما يبلغ قيمة ماذا؟ نصاب من الأموال الفاضية عن حاجته وغني يحرم السؤال عليه دون الصدقة وهو أن يكون له قوت يستطيع ماذا أن يعيش به لكنه قد لا يكفي فلا يجوز له ماذا السؤال نعم قال أحمد وابن المبارك الغني كما سيأتينا في هذا من كان عنده خمسون درهما أو قيمتها من الذهب وقال الشافعي رحمه الله إن الرجل قد يكون غنيا مع الدراهم ومع الكسب ولا يغنيه الألف الدرهم مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله هذا يعني لفته رطيفة من الشافع رحمه الله. رحمه قد يكون الإنسان عنده ليس الخمسين درهما بل قد يكون عنده الألف درهم لكنه لضعفه جيد ولقدرته على عدم الزيادة في التكسب ولكثرة عياله وكثرة ما عليه فإنه ماذا لا نعده ماذا لا نعده غنيا ولذا الحق أن يقال وصف الغنى وصف يختلف باختلاف الزمان والمكان ولا يمكن تعيينه بمقدار محدود من المال وإنما الغنى وجود ما يكفيه الغني الذي تحرم عليه المسألة ولا يجوز له أن يسأل وإنما الغني أو الغنى وجود ما يكفيه ويكفي من يعول ينظر لمن يعول أما وجود مال في يده أو مثلا وظيفة مثلا يعمل فيها مثلا أو يتقاضى منها فإن نقول أنه قد لا نقول أنه ماذا غني إلا إذا كانت ماذا هذا المال يغنيه ويكفيه ويكفي من ويكفي من يعول من عياله وزوجه نعم أو يكون بيده تجارة رابحة أو يكون بيده صنعة ماذا نافعة فإن هذا قد نقول أنه يحرم عليه الصدقة فإذا كان لديه تجارة دارة أو صنعة نافعة فإن هذا قد يكون من الغنى وهذا قول مالك والشافعي وأحمد في رواية فليس كل يعني من ليس له يعني ليس كل من لديه مال فهو غني ليس كل من لديه مال فهو غني نعم وقد يكون عند الآن وهذا مثلاً معاصر قد يكون عند الإنسان راتب قد يكون راتب أحياناً كبير لكن ماذا لديه ثرية كبيرة ووالدة والدة ووالد وعليه دين عليه من نفقات فهل تجوز له الزكاة أو لا يقول بعض الناس لا تجوز هذا غني راتبه كثير نقول هذا يختلف باختلاف ماذا يختلف باختلاف أحوال الناس قد تجد الرجل لديه الراتب اليسير أو الوظيفة اليسيرة ونعده غني لماذا ليس عليه متطلبات وإنما هذه ماذا تكفي ولذلك الاعتبار مهم بأن يكون ماذا زائدا عن حاجته يكفيه ويكفي ماذا أهله وعياله طبعا يقيد هذا نفقته ونفقت عياله في الضروريات والحاجيات ليس في ال... ليس في الكماليات والتحسينيات وإنما يقال في ماذا انما يقال ذلك في الضرورات طبعا الضرورات هي ماذا التي تحفظ بها الضرورات الخمس جيد والحاجيات التي ماذا يحتاجها الإنسان في معاشه ومأكله وذهابه وعيشه نعم. ثم ذكر حديث طيب مسألة لو وجد قوي لكنه غير مكتسب لوجود موانع كمرض عارض أو قلة عمل ما في أعمال مثلا أو مانع من العمل يمنعه من التكسب فإنه يعطى من الزكاة ما يكفي ويحل له السؤال إذا احتاج إليه لو وجد قوي متكسب لكن كسبه قليل وضعيف لا يكفي حاجته وحاجة عياله عيالي هو فيجوز ماذا أن تدفع الزكاه الزكاة وتحل له المساله لكن اول الحقيقة بالمسلمين ان يبحثوا عن من هؤلاء لأجل اللياه تروه ميلا مثلا لجل اللياه تروه ميلا مساله ويتحرر الانسان الناس ماذا؟ الذي في الذين الذي الذي الذين لا الذي الناس الذي الذي ظهر حالهم في ماذا ماذا؟ الذي كانوا يظهرون من حالهم ماذا؟ الذي ينبغي الذي يذهب إليهم ويعطون من الصدقة لألا يلجوا إلى ماذا لألا يلجوا إلى السؤال إنما سأل بعض الناس الآن لما ترك الناس ماذا لما ترك الناس تفقد أحوال المسلمين وأحوال الفقراء والمساكين فراينا الآن كثرة من يسألون ويطلبون ماذا الزكاة والصدقة نعم والأحاديث دليل على أن من ظهر منه ما يدل على أنه ليس أهلا للزكاة لجلادته وصلابته وقوته ونشاطه، فإنه يستحب للإمام أو المالك المال أو الداعية أن يبين له أن الزكاة لا تحل له. قال النبي: شئت ما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ودل الحديث على أنه يتأكد على المزكي أن يتحرى ويتحقق من يطلب الزكاة أو الصدقة. ودل على أنه يقبل قول الإنسان فيما يخبر به من نفسه من حاجته فإن النبي ماذا قال؟ قال إن شئتما أعطيتكما يعني إن قلتما أننا محتاجين ماذا أعطيتكما فلم يطلب النبي بين أو شاهد وشهود على حاجتهم فإنه يقبل قول الإنسان فيما يخبر به عن نفسه من حاجة أو إعسال فمن سأل ونحن لا نعلم يعني خلافا لسؤاله والدعاء الفقر ونحن لا نعلم حقيقة فإنه يجوز لنا أن ندفع ماذا له المال لكن في قول النبي لقوي مكتسب هو ينبغي أن يعلم بعض السائلين أن يقال له أنت قوي فتكسب ويرشد إلى هذا من دون نهر وأما السائل فلا تنهر بعض الناس يأتي في المسجد إذا قام الواحد يسأل نهره لا يكفي ذل المسألة فتضيف إليه ذل لهانة بعد ما ينتهي قل لهم الأدب انتقيف عند الباب لكن أمام الناس تنهار لا تنهار قد يكون محتاج حقيقة وإن ظهر أنه قوي وإن ظهر أنه ماذا بعض الناس يقول كذلك أنه يعني قد يمنعنا من التسبيح والدعاء والذكر لا يعنف أمام الناس ولا ينصح أمام الناس بعد ما تنتهي الصلاة وتجد في الطرف المرات مرات الجيدة رت اسأل عند الباب أما توبيه وإهانته أمام الناس فيها جرح وكسر الله وينبغي للأئمة أن ينبه الناس على مثل هذا وإن مثلا ينبه السائل دائما أن يكون عند الباب قد يكون الإمام هو المعني بهذا غيره لا ينبغي أن يتكلم بمثل هذه المسألة نقف هنا أسهل الله عز وجل أن يجعلنا هنا وإياكم ممن أغناه بفضله وواسع فضله تبارك وتعالى وأن يجعله اجتماعا اجتماعا موحوما نسأله تبارك في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يغفر لنا وأن يرحمنا اللهم اغفر ل اللهم إنا نشهدك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام في هذا اليوم الفاضل وفي هذه الساعة المباركة ساعة الاستجابة يا, يا, يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما علنا وما أنت أعلم به منا انت المقدم انت المؤخر لا اله إلا انت وأنت على كل شيء قدير اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أن نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك من الخير كله عاجله وعاجره ما, ما, ما علمنا منه وما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بدأ السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نسألك الفردة والسلالة اللهم إن نسألك الفردة والسلالة اللهم إن نسألك الفردة والسلالة اللهم إن نسألك لنا ووالدنا ووالديهم وذرياتنا وإخواننا نسألك الفردة والسلالة يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم إننا نسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك اللهم نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك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 رب في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا ووالديننا من النار اللهم أجرنا ووالديننا من النار اللهم أجرنا ووالديننا من النار اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا اللهم إنا ظلمنا ظن أنفسنا ظلما كثيرا وإنه ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا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 I pray that there is no God except Allah. I pray